وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفاه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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ قُوَى وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ Bu wa al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 أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 ان فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحر ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادنكم على من يكفله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 قد جئناك بِآيَةٍ من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 ولتعلمن أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقار إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 أولئك لهم الدرجات العلا جنات عد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أسر بعبادي فاضرب لهم, طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 ما رتقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وآمن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ آثَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في من نسفا انما الهكم الله الذي لا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 فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن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 بِتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنٌ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان يأتينكم مني هدى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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا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 الرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بأيام من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف أولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا